بمؤمنين. يخالعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فسادهم الله مرضا ولهم عذاب أليهم بما كانوا يكذبون وإذا كيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون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 وَإِذاَا خَلَوا إى شَطينهِمْ قالَاوا إِا مععْكُم إ مَا نَحْنُ تَفْزِبُون اللله يَستَخْزِبوا بهِهمْ وَيه الدُخم في طغِْيانِهممْ يَعْمَقُون أُلائِكَ الذيذينَ ْتَ الضَلَلَت لِِهد فَمَا غَضِحَتتِدغَتُم وَما كانَُوا محختتَدين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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ احْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ مِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ وَإِن كُنتُم فِي غَيْبٍ مِما نَزَّلْنَاعَ عَدَدِنَا فَأتُ بِسُورَةٍ مِمْ مِثْلي وَدَروشُ هَدَكُم فَأتُ بِسورَةٍ مِمْ مِثِْج وَدَعوشُ هَدَاءكُمْ مِنْ مثله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتكوا النار التي وقودها الناس والحجارة بعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأمهار كلما أزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي أزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فَمَا فوقها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 فَقَالَ أَ بِعُِي بِأَسمَِهَا غُلَائِ كُلْتُم صَادِقِيم قالَاُ سُ بَبحَانَكَ لعلمَلناَا إِلَّا مَا عَ تَنَاء إِكَ أَنْ تَعَعِيم الحَكم قَالَ يَا آدَهُ أَنْ بِحم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 وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا آيَاتِي بِثَمَنٍ قَلِيلٍ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونْ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعتلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون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 وَإِن قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَإِنْ قَذَفْتَهُمْ ضَرْبًا فَارْضَوْا بِهِ كَأَنَّهُمْ أَصَابُوا بِهِ صَاعِقَةً وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الرِّمَاحَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ المن وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإن قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شدتم ردا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَإِن قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن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 وإذ أخذنا نيساقكم ورفعنا فوقكم الطوم خلو ما آتيناكم بطوة واذكروا ما فيه لعلكم تتكون ثم توليتم من بعد ذلك فله لا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها مكالا لما بين يديها وما خلفها وموعرة للمتكين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوة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 قال انه يقول انها بقره صفراء فاتح اللون هاتون ناورين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي بن البقره شابه علينا ان البقره علينا وإنا إن شاء الله مهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تسير الأرض ولا تسكي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جدا الحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها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 وَإِذَا لَهُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا غَلَبَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ وَإِذَا غَلَبَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُهَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُهَانِدُوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وقالوا لَن تمسنا النار إلا أياماً معدودة قل أتخذتم عند الله عهداً فلن يخرف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلأ لَن كَسَرَ سَيئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَةٌ فَهُنَالِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وفي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم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 دَفَعُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَةٌ فَأُرْضُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَأَمِنُونَ لِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَنَظَرُوا إِلَى اللَّهِ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم من أنصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وطفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس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 ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا مِنْ قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما, فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين لئس ما أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فبابوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهيد وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَرَمَكَ تَدْعُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ أَن تُؤْمِنُوا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ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 وَلَما جَهُم وَصُولُ م عِندِ اللَِّصدَدثُ لِمَا لْ نَبَدَ فرَيق منن الذي نَبوت الكِتابابَةِتابَابَ الله نَبَدَثَيقُم م الذي نَبوتكِتابَابَة تَادَ اللهَّ لا يَغْلَون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 وَدَّتَثم م أقْللتتَادِ لَهُ يّونَكُم بِم بَعْد مَكُم كُفًا حَسَد مِ عِذ أَفُسهِم حسَدًا مَِّ عِ بأَفُسهِم مِ بعْدِ ماد بَينا لَ الحق فَعْف وصفَح حتى يَأئ اللههُ بأَمرِ إ الله على كل شيءَ قيد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بخير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَ الَّذِينَ هَادُوا لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظله ممن منع مسارد الله أن يذكر فيها سوء وسعى في خوابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عوين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 إسرائيل أنكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يطبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قَالَ إِنِّي لَأَعْنِكَ لِلنَّاسِ رِمَامًا قَالُوا مَنْ ذُرِّيَّتِكَ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَاعِدَنَا إِلٰهِنا بِضَآئِمٍ وَأَسْمَاعٍ لَّنْ تَطْهُرَ بَيْتِيَ إِلَّا الطَّائِفِينَ وَالْعَابِدِينَ وَارْضُكْ عَنِّي السُّجُودَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جعل هٰذَا بَلَدٌ آمِنٌ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِآدَمَ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِي إن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 والاسباط ومن ابوت ي موسى وعيسى ومن ابوت النبيون من ربهم الان نفرق بين احد منهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فان امنوا بمسلم ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق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 أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِلَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا مُرُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَ اللَّهُ بِغَافِرٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يُلْقَى عَمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ